النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. موكب النور دعنا أقدم دارضحنا عروة الدين تنادي وأخنا وأخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن اخبار الدولة الإسلامية اليوم السبت الثامن من شعبان لسنة ألف وأربعمائة للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين خمسة وعشرون قتيلا وجريحا من عناصر الجيش الفلبيني الصليبي باشتباكات مع جنود الخلافة في باتيكول هلاك وإصابة ستة عشر عنصرا من التحالف الإفريقي الصليبي والجيش النيجيري المرتد في برنو وديفا واغتيال قائد بميليشيا حركة خلاص أزوال المرتدة شرقي مالي عشرة هلك ومصابين من الشرطة والحشد العشائري المرتدين بالعبوات الناسفة في الفلوجة والرمادي مقتل وجرح خمسة عناصر من البيكيكيه المرتدين بينهم قيادي في الخير البداية من ولاية شرق آسيا خمسة وعشرون قتيلا وجريحا من عناصر الجيش الفلبيني الصليبي باشتباكات مع جنود الخلافة في باتيكول بتوفيق الله تعالى صال عدد من جنود الخلافة على تجمع لعناصر من الجيش الفلبيني الصليبي أمس حيث اشتبكوا معهم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في قرية بالليحان في منطقة باتيكول ما أدى لهلاك وإصابة 25 صليبية ولله الحمد وكانت هذه العملية ضمن غزوة الثأر لولاية الشام المباركة ننتقل إلى ولاية غرب إفريقية هلاك وإصابة ستة عشر عنصر من التحالف الإفريقي الصليبي والجيش النيجيري المرتد في برنو وديفا واغتيال قائد بميليشيا حركة خلاص أزواد المرتد شرقي مالي بتأييد من الله تعالى هاجم جنود الخلافة حاجزا للجيش النيجيري المرتد وميليشيا داعمة له في بلدة غاجرم بمنطقة برنو أمس ما أدى لهلاك تسعة منهم كما فجر المجاهدون عبوة ناسفة على رتل للتحالف الإفريقي الصليبي قرب بلدة تومر في منطقة ديفا أول أمس ما أدى لتدمير آلية وهلاك وإصابة سبعة كانوا على متنها وكانت هذه الهجمات ضمن غزوة الثأر لولاية الشام المباركة ولله الحمد وعلى الصعيد ذاته تمكن جنود الخلافة من استهداف أحد القيادات العسكرية في ميليشيا حركة خلاص أزواد مرتدة بأسلحتهم الرشاشة أمس في منطقة كيرنغيا جنوب ميناكا شرقي مالي ما أدى لهلاكه مع أحد مرافقيه واغتنام ثلاثة بنادق ولله الحمد والمنه وإلى ولاية العراق عشرة هلك ومصابين من الشرطة والحشت العشائري المرتدين بالعبوات الناسفة في الفلوجة والرمادي من الفلوجة بتوفيق الله تعالى تمكن جنود الخلافة من تفجير أربع عبوات ناسفة على آليتين تقلان عناصر من شرطة الطوارئ والحشت العشائري المرتدين وسط منطقة العاملية أمس ما أدى لتدمير الآليتين وهلاك وإصابة ستة ممن كانوا على متنهما ولله الحمد وكانت هذه العملية ضمن غزوة الثأر لولاية الشام المباركة وفي الأمبار بتوفيق الله تعالى تم تفجير عبوة ناسفة على آلية للحشت العشائري المرتد في منطقة العنكور وسط الرمادي ما أدى لإعطابها ومقتل عنصر وإصابة ثلاثة آخرين كما فجر جنود الخلافة أمس عبوات ناسفة على تمركزات مراقبة للجيش الرافضي المرتد على الطريق الدولي في منطقة الكيلو تسعين غرب الرمادي ما أدى لتدمير ثلاثة تمركزات ولله الحمد على توفيقه وأخيرا إلى ولاية الشام مقتل وجرح خمسة عناصر من البيكيكيه المرتدين بينهم قيادي في الخير من الخير بفضل الله تعالى قام جنود الخلافة بتفجير عبوة ناسفة على آلية الرباعية الدفع تقل عناصر من البيكيكيه المرتدين في قرية الصبحة بمنطقة البصيرة ما أدى لمقتل وإصابة أربعة منهم بينهم قيادي وإعطاب الآلية واستهدفوا بقنبلة يدوية حاجزا للبيكيكيه المرتدين في بلدة الطيانة بمنطقة ذيبان أمس ما أدى لهلاك عنصر ولله الحمد وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين خمسة وعشرون قتيلا وجريحا من عناصر الجيش الفلبيني الصليبي باشتباكات مع جنود الخلافة في باتيكل هلاكوا إصابة ستة عشر عنصرا من التحالف الإفريقي الصليبي والجيش النيجيري المرتد في برنو وديفا واغتيال قائد بميليشيا حركة خلاص أزواد المرتدة شرقي مالي عشرة هلكا ومصابين من الشرطة والحشد العشائري المرتدين بالعبوات الناسفة في الفلوجة والرمادي مقتل وجرح خمسة عناصر من البيكيكيه المرتدين بينهم قيادي في الخير وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته